فَنَعْقُه فِي هِيهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزّ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة من قلب على وجهه خسر الدنيا والآكرة ذلك هو القسران المؤين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 من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمجد بسبب إلى الشماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيره